وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى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 وَأَهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَارْكَعْ السُّجُودَ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 فبئس المصير